وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته وسارعوا الى مغفرته ومرضاته قبل انصرام العمر وفوات اوقاته وساعاته عباد الله ينبغي للمؤمن أن يتامل في ايات الله عز وجل الداله على كمال قدرته ليعظمه حق تعظيمه ويقدره حق قدره فقدرته سبحانه لا تدركها عقول البشر ولا تقاس بقدره الناس وطاقاتهم ومن ذلك واقعة الاسراء والمعراج فقد كانت قدره الهيه وحكمه ربانيه خارجه عن ادراك البشر وطاقاتهم اختارها اللطيف الخبير القادر على كل شيء فهي حقيقه واقعيه اشتملت على فوائد وتشريعات وحكم واسرار تتصل بالايمان وعقيده التوحيد يجب أن تكون محل اهتمام المسلم وأن يعمل بها في كل وقت والإسراء والمعراج ثابتان بالكتاب والسنه فقد اسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام في مكة المكرمه الى المسجد الاقصى في بيت المقدس في الشام ثم عرج به الى السماوات يستقبله من كل سماء مقربوها حتى تجاوز السماوات السبع وبلغ سدره المنتهى قال تبارك وتعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير ولقد روى احاديث الاسراء والمعراج كثير من الصحابة رضوان الله عليهم عدهم الحفاظ بخمسه وعشرين صحابيا وتلقاها عنهم الرواة العدول الضابطون وخرجها ائمه الحديث والتفسير بالمأثور في كتبهم منهم من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع من المسانيد وان لم تكن روايه بعضهم على شرط الصحيح فحديث الإسراء اجمع عليه المسلمون واعرض عنه الزنادقه والملحدون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ومن تلكم الاحاديث يا رعاكم الله ما جاء في الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليله اسري به وجاء فيه انه صلى الله عليه وسلم اتي بالبراق وهو دابه دون البغل وفوق الحمار يضع حافره عند اقصى طرفه فركبه حتى اتى بيت المقدس فصلى فيه ركعتين وجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن فاختار اللبن فقال جبريل عليه الصلاة والسلام اخترت الفطره ثم عرج به الى السماوات فكلما مر بسماء رحب به مقربوها وراى الانبياء عليهم الصلاه والسلام في السماوات وراى عن يمين ادم اسوده وعن شماله اسوده فاذا نظر الى يمينه ضحك واذا نظر الى شماله بكى فقال جبريل عليه الصلاه والسلام هذا ادم وهؤلاء نسم ذريته فاهل الجنه على يمينه واهل النار على شماله وراى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون اليه ثم رفع إلى سدره المنتهى وراى ما يغشاها ورفع منزله حتى سمع صريف الاقلام تكتب بامر الله ما شاء من الاقدار وفرضت عليه الصلوات خمسين صلاه في كل يوم وليله وحيا من الله دون واسطه الملك فما زال يراجع ربه ويساله التخفيف حتى جعلت خمس صلوات وهي تعدل خمسين صلاه في الأجر والثواب واعطي معها خواتيم سوره البقره وغفر لمن لا يشرك بالله من امته شيئا ثم ادخل الجنه وراى فيها كثبان اللؤلؤ والمسك ثم عاد الى الارض وصلى بالانبياء في المسجد الاقصى قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره المشهور في الصحاح أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعلمه بهم اولا ليسلم عليهم سلام معرفه وفيه أنه اجتمع بالانبياء عليهم الصلاة والسلام قبل دخوله المسجد الاقصى والصحيح أنه إن اجتمع بهم في السماوات ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيا وهم معه وصلى بهم فيه ثم انه ركب البراق وكر راجعا الى مكه انتهى كلامه رحمه الله تعالى وعلى هذا فيمكن ان تكون معرفه النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء بدات اولا عند بداية رحله المعراج فكان جبريل يعرفه بهم في كل سماء فكان جبريل بهم في كل سماء فلما عاد إلى الأرض جمعهم الله له فصلى بهم اماما تلكم الرحله يا عباد الله ربطت بين علم اليقين وعين اليقين لنبينا وقره اعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وربطت بين أول النبوات واخرها وربطت بين حمله الرسالات وخاتمهم عليهم أفضل الصلاة والتسليم ربطت بين الإيمان والتوحيد من أول وجود آدم عليه الصلاة والسلام على الأرض إلى أن تقوم الساعة وكل ذلك في جزء من ليله ومع ذلك لم يكن المقصود منه اقامه الحجه على منكر رساله نبينا عليه الصلاه والسلام فكان الاسراء ليلا على غفله من الناس ولم يطلع عليه احد من اهل مكه وانما المقصود منه ليريه ربه عز وجل من اياته الكبرى فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فمن ذا الذي يحيط بالقدرة التي جاءت بعرش بلقيس من اليمن إلى نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام في القدس قبل أن يرتد إليه طرفه وأين العقل وأين العقل الذي يدرك القدرة التي قلبت عصى موسى عليه الصلاة والسلام حيه تسعى تتلقف الحبال والعصي فلا يبقى لها اثر ام كيف يدرك القدره التي ردت الروح والحياه في الطيور التي مزقها ابراهيم عليه الصلاه والسلام وجعل على كل جبل منهن جزءا فلما دعاهن أتينه سعيا يطرن ليس بهن باس فسبحان العزيز الحكيم وهذه الليله التي حصل فيها الاسراء الاسراء والمعراج لا يحتفل بها ولا تخص بشيء من انواع العباده التي لم تشرع لانه لم ياتي خبر صحيح في تحديدها ولا تعيينها لا في رجب ولا في غيره وذكر الامام ابن القيم رحمه الله أن ليله الاسراء لا يعرف اي ليله كانت قال العلامه الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله وهذه الليله التي حصل فيها الاسراء والمعراج لم يات في الاحاديث الصحيحه تعيينها لا في رجب ولا في غيره وكل ما ورد في تعيينها وهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل العلم بالحديث ولله الحكمة البالغة في انساء الناس لها ولو ثبت تعيينها لم يجز أن تخص بشيء من انواع العبادة بدون دليل فاتقوا الله عباد الله وعليكم بسنة النبي المختار صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول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 الحمد لله كثيرا كما أمر واشكره وقد تأذن بالزياده لمن شكر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جحد به وكفر واشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وعلى اله واصحابه الساده الغر اما بعد فاتقوا الله ايها المسلمون حق التقوى واطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما فيما أمر، واحذروا ما نهى عنه وزجر عباد الله الايام مطايا تأخذنا من حال الى حال وتباعدنا من دار الممر الى دار المستقر والسعيد من اخذ من دنياه لاخرته فبعد ايام القلائل ان شاء الله سيهل علينا شهر شعبان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره من الشهور ذلك انه شهر ترفع فيه الاعمال إلى الله فكان عليه الصلاه والسلام يحب أن يرفع عمله وهو صائم كما كان عليه الصلاه والسلام يواظب على صيام الاثنين والخميس لذات السبب، وقد تحدث العلماء رحمه الله كثيرا عن فضل شعبان عن فضل شعبان والصوم فيه. قال الحافظ ابن رجب للحمبري رحمه الله في كتابه لطائف المعارف الكثير من حكم الصوم في شعبان وأضاف أنه في صوم شعبان معنى معنى آخر. ذلك ان صيامه كالتمرين على صيام رمضان لئلا يدخل المسلم في صوم رمضان على مشقه وكلفه بل قد تمر تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبله حلاوه الصيام ولذته فيدخل في صيام رمضان بقوه ونشاط كما ان شعبان كانت المقدمة لرمضان شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءه القران ليحصل التاهب لتلقي رمضان وتروض النفوس بذلك على طاعه الرحمن وكان المسلمون اذا دخل شعبان وكان المسلمون إذا دخل شعبان انكبوا على المصاحف فقراوها واخرجوا زكاه اموالهم تقويه للضعيف والمسكين على صيام رمضان وكان يقال شهر شعبان شهر القراء فقد كان حبيب بن ابي ثابت اذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء ومن كان عليه قضاء صوم من رمضان الماضي فليبادر إلى قضائه قبل أن يدخل عليه شهر رمضان فقد صح عن عائشه رضي الله عنه فقد صح عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن اقضي إلا في شعبان واما من فرط فاخر القضاء بعد تمكنه منه حتى دخل عليه رمضان اخر فإنه آثم وعليه مع القضاء فديه وكفاره وهي اطعام مسكين عن كل يوم اخره وبهذا قال اكثر الفقهاء وصحت به الفتوى عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله تعالى حق التقوى وتزودوا من دنياكم لاخرتكم وخذوا من صحتكم لمرضكم ومن فراغكم لشغلكم ومن غناكم لفقركم ومن امنكم لخوفكم ومن محيكم لما ماتكم ومن عزكم لذل لكم فإن الأمور لا تدوم فإن الأمور لا تدوم فإن الأمور لا تدوم على وтирة واحدة فإن الأمور لا تدوم على وтирة واحدة فكثيرا ما تتغير الأحوال بضدها وتلك الأيام نداولها بين الناس واسالوه العون والتوفيق والسداد وتقربوا اليه بطاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم اعلموا أن الله أمرنا بامر بدا فيه بنفسه فقال عز من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات اللهم اجعل صلواتك ورحماتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمه اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والأخ والآخرون وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي ذكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واحفظ أطباءنا واعوانهم وسددهم وارفع عنا هذا الوباء يا ارحم الراحمين اللهم انصر جنودنا على الحدود اللهم سدد رميهم وتثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تشب وترضى وخذ منا صيتهما للبر والتقوى. وفق جميع اولات أمور المسلمين لكل خير وصلاح اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من, من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه